أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فالنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافع الْيَوْمَ ظَهَرَ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ فَلْيَوْمِ يُورِ إِلَ إِنْسَانٌ خُلِقَ خَلْقًا مِّمَّا إِن وقُلِ اقِمْ مَنَازِلَ إِنَّ فِي قِيظٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصلب ينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والتراب السماء إذا تراجع والأرض ذات الصدر Thank you.